بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تمش رحمتك صدرك، فلا ضاع كمش وجلدي أنقضه وجلدك على كدرك. فإنما عرش دمشون، فإذا كر وتفن صدرك، ربك الروح.